وانا نتكلم اليوم عن شخصية هاجر عارفينها تسمعوا عنها في الكتاب المقدس من شخصية مين هاجر دي؟ هاجر هاجر هاجر أو هاجر مرات ابراهيم مرات ابراهيم الثانية أم اسماعيل أم اسماعيل أم اسماعيل الأمم يشمل بقى كل حاجة طيب نجيبها من بداية كده هي قصة صغيرة بسرعة بسرعة يعني تلاقيها في تكوين 12 نفضل نقرأ فيها حوالي تكوين 20 متوسط كده يعني بالتقريب من 12 إلى 20 بداية قصة أنتو عارفين إبراهيم أما ربنا ظهر له أو ربنا كلمه يعني وقال له إيه؟ اخرج سيب أرضك وعشرتك وتعالى في المكان اللي أنا هوريك وهجعلك أمة كبيرة قوي وخلي نسلك كتير خالص هو وعد مين؟ إبراهيم ولا سره؟ إبراهيم صح؟ المهم فإبراهيم سمع الكلام وخرج وطلع وفضل ماشي في السكة بتاعته سنة في الثانية في الثالثة في الرابعة في عشر سنين في عشرين سنة مفيش حاجة خالص فجاء صار قعدت تفكر كده نفس الكلام الفكرة انا قلتها الله هو ربنا وعد إبراهيم وقال له انت نسلك هخلي نسلك كبير خالص وكتير خالص زي رمله البحر ما قالوش نسلك ده هيبقى من مين؟ من ساره ولا من جواري ساره انتوا عارفين زمان كان في تقليد عند الناس زمان وده ما كانش غلط ولا حرام ان الست اللي ما تخلفش بمعنى ان ما, ما عندها جواري فممكن تاخد جاريه من جواريها تديها لجوزها وأول ما يخلف منها وهي بتولد تاخدها كويس وتخلي العيل ينزل على ركبها هي وخلاص يبقى ده ابني ده ابني انا مش ابن كنتي انت جاريه الجارية أو العبد ما كانش لديه تمن ولا اسم ولا شيء خالص ولا ليه شخصية ولا قرامة يعني حاجة كده ايه عارف لمربي كلب في ممكن يبقى ليه قرامة شوية عن العبد يعني العبد ده توكله توكله ما توكلوش ما توكلوش ترميه ترمي حاجة كده يعني فكانت الجارية نفس القصة كده فالتقليد اللي كان عندهم الراجل اللي امروته ما بتخلفش يعمل القصة دي فهي خلاص أدام ربنا وعد إبراهيم وما حددوش الناس الذهي بأمين يبقى خلاص جابت آيات إبراهيم آيات له بص انت ربنا وعدك وانت دلوقتي ايه انا خمسة وسبعين سنة وانت خمسة وثمانين سنة يعني خلاص مش نخلف موضوع ده انتهى طب ايه الحل وربنا وعدك الوعد ده طب بص يا عم انا تاخد جارية من عندي تتجوزها والعيل اللي هتولد هاخده انا برضو ينزل على رجلي خلاص يبد فأله خلاص ماشي لين تعايزه وعمل القصة دي اديته الجارية اللي عندها اسمها هاجر او هاجر الجارية دي غالبا كذا غالبا جابتها من مصر لأن كان في حصل شوية مجاعة كبيرة فراح إبراهيم خد مراته وعيلته وراحوا نزلوا مصر هم هناك في مصر قعدوا فترة حصل شوية أحداث وهم راجعين فغالبا الجارية دي كانت جابوها من مصر وهم راجعين يبقى هاجر دي مصر. من مصر وهذا اسم اسم عربي بالمناسبة يعني اسم, معناه اسم عربي معناه اسم من الاسم هاجر يعني هجره من مكان لمكان المهم عملت القصه دي ساره وفعلا ابراهيم اتجوز اسمه ما اتجوزش ده ما اتسماش جواز لان دي عبده جاريه جاريه مين اللي هتتجوز كده فضل هاجر زمان لا مش حرام بدليل بدليل ان كان زمان ممكن واحد يتجوز اخته ما كانش لسه في شرايع نزلت ما كانش في تحريم نزل زي مثلا اولاد ادم هيتجوزوا مين هو كان في حد تاني في الارض ما كانش لا عادي كان ممكن يتجوز اخته ممكن يتجوز عمته ولاد لوط لوط اما هربوا ومشوا في الارض احنا مش لاقي حد يتجوزنا دلوقتي اتجوز ابوهم طبعا حرام وغلط طب نعمل ايه المهم ان احنا يبقى لينا ناس راحوا شربوه خمره خلوه سكر و... و... وتجوزوه يعني وكل واحدة غلطت مع الغلط ده فزمان لا مش لازم يبقى غلط ده ممكن تقليد ادم جاريه الجاريه ملهاش ثمن ملهاش ده ما اقول لك بتاعتي ملكي انا والعبد ده ملكي انا فانا اعمل في انا عايز ده بتاعي ومفيش تشريع نزل يعني ان نقوله حرام حرام كده او غلط كده يعني ما كانش في حاجه نزلت صريحه تقول كده كان قبل موسى كان قبل موسى فعلا ان الشريعه نزلت مع موسى فعشان كده بقول لك ما كانش في تشريع نزل بكده ان يقول الحرام ايه والحلال ايه انتوا عارفين الشريعه نزلت عند مين موسى مش موسى اللي طلع فوق واستلم روح الشريعه من ربنا ونزل وقال الغلط ايه والصح ايه صح طب احنا كنا لسه في التكوين يعني في بداية العالم كانت الشريعة اللي بتحكمنا الشريعة البدايئة كده اللي هي بينا وبن بعض يعني. المهم فرحة أول ما حصل ده وهاجر بقت حامل خلاص بقى أنا كده مش عبدة ده أنا حامل يعني سيدي ده هيخلف مني أنا وسيدي سارة ما بخلفش فابتلت ايه؟ سارة تصغر في عانيها أصبحت هاجر دي تحس انها ايه كده لا انا بيت حاجة بقى اوه وده الحديد أنا بقى حاجة بقى مش مش مش حاجة صغيرة كده، وابتلت فعلا تصغر في عنيه، وابتلت صارت تدائ من المعاملة دي. هاجر اللي أنا بره كنت بقول لها اعمدي وسوي دواء تعميلته لا لأ تعبانة مش أدرى، أصل أنا حامل مش أقدر. ايه إيه إيه إيه صيغة الكلام الجديد الجديدة دي، فابتلت صارت تدائ منها جدا، وقتها بس خلاص أنا بقى مش فارق معاي، فبدأ تزلها وأصبحت صر ببتزل هاجر جدا جدا جدا لحد ما هاجر خلاص تغشت لك له كان مشان فعيش العيشة دي لأن هاجر كده إيه لطالت إنها تبقى سيدة بتجوز سده ويعني حاجة كده علية القوم ولا طالت إنها متجوزة عبد زيهها وتعيش حياة عادية لا خالص دي هي اسمها بالاسم كده حامل من سيدها لكن هي مش طيلة أي حد خالص. يعني وسط العبيد لما تقعد وسطهم يقولها يا ستي ده انت حاجة كبيرة ده انت متجوزه ابراهيم ده انت هتخلفي من ابراهيم طب تقعد وسط الناس الكبار انت حته عاده انت لم مقعدك هنا فلطلت كده ولطلت كده بقت مزلوله وحالها صعبه خالص المهم اتضايقت راحت سابت المكان وطفشت هربت وهربت كده غالبا راحت في اتجاه مصر قالت لي خير ارجع بلدي هناك وهي ماشيه عماله تهرب تهرب قعدت عند بير فظهر لها ملاك في صوره انسان كده أنت هنا بتعملي إيه؟ يلسوا أنا هربانة من, من وجه سيدتي أو هربانه من وجه مولاتي صار ليه؟ عشان زلتني وعملت وعملت وعملت قال لا لا خد بالك من الصيغة بقى لعرفت ان هو ملاك من ربنا قال لا تكسيرا أكسر نسلك وأن انا هكون معاك و... و... وهجعلك من نسلك تبقى فيه أمة كبيرة وهتخلفي هو اسماعيل وده يبقى حد ليه شأن كبير واب الجمهور كثير وفعلا سمعت الكلام حاسه إنها كده ايه النهايه كده واخده بركه كبيره خالص او واخده مكافاه حلوه خالص كنت مزلوله ودلوقتي ايه ربنا كافئني وهيخلي ابني اللي هيتولد ده اب الجمهور كثير خالص وفعلا رجعت لساره كملت الفتره هناك لحد ما ولدت اول ما ولدت خلفت اسماعيل كان كده ابراهيم عنده حوالي كام سنه ماذا؟ كان عامل حمسة عامل حمل.. هدو ح... عامل سنه عامل سنة؟ ستة وثمانين وثمانين مفيش 15 سنة؟ حول الله <تصفيق> ومفيش شريعة يبقى كويس ان ولدتش بعد ثلاثين المهم خلفت, إبراهي... خلفت اسماعيل إبراهيم كده كان عنده كم سنة؟ ستة وثمانين وصار عندها؟ ستة وسبعين ستة وسبعين وصاركت خمسة وسبعين بره. المهم فضلوا عايشين فترة كبيرة وبالتعريب جماعة الوراء بالتعريب أما إبراهيم كان عنده مئة سنة وصارك عندها وصار عندها تسعين سنة جات المعجزة عد الناس كانوا عايشين كم سنة يعني واحد زبراهيم ده مات حوالي كده عنده 175 سنة معايا؟ فتلاقي أعمار حد تاني 180 حد تلتمية وشوية حد ستمية حد أكبر عمر في مين؟ 900 900 969 اللي هو مين؟ متشالح فشوفوا الناس عايشه ازاي؟ يعني 999... 969 سنة ده أما كان عنده 500 سنة كده كان أخبص صحته ايه؟ اه عادي ده حد جابت تسعمائة دي؟ احنا بنتكلم في الخمسين افتكر كده شوف جدك عنده كم سنة وصحته عامله ازاي؟ ما علينا بقى نرجع لموضوعنا ابراهيم لما كان عنده مئة سنة وصار تسعين سنة جوم التلاتة اللي وكان منهم ربنا واتكلموا مع بعض وربنا تقابل مع ابراهيم وقال له ايه؟ اننا مراتك هتبقى حامل ساره هتبقى حامل ساعتها ساره ضحكت وقال له ساره ضحكت ليه ساره تعالى ما ضحكتش عشان القصه طيب الثلاثه اللي جم زارو إبراهيم إبراهيم كان في الخيمة وقاعد وسط ناسه وبعدين جم الثلاثه جم ثلاثه زاروهم من الثلاثه دول كانوا اثنين ملايكه وربنا اللي هو غالبا المسيح الابن يعني وتكلم مع ابراهيم الاثنين ملائكه نزلوا مع وعموره عشان كان هي هلك هيتم هلاكها يعني وجي الملاك اللي هو ربنا قعد مع ابراهيم بيتكلموا مع بعض فمن ضمن الكلام اللي قالوه قاله, قاله ان ساره هتخلف ابن ساره ضحكت في الخيمه بس ما حد سمعها يعني فهو قال له ساره ضحكت دحك ليه فساره هي ما تحكتش بس هي كانت ضحكت هي صدقت حتى وعزنا تحكت ازاي ده انا مستخبيه وراء الخيمه يعني انا مش قاعده وسطيهم وربنا ربنا بشره انه يجيلك ولد وهتسميه إسحاق عشان كده إسحاق معناه ابن الضحك عشان صرى دحكت المهم اول ما خلفت إسحاق كان بالتقريب كده كم سنة بين إسحاق وبين إسماعيل نعم لا ما ده إسماعيل اتولد وابراهيم عنده 86 وإسحاق اتولد وابراهيم حوالي عنده 100 يبقى بالتقريب حوالي 14-15 سنة بين الاثنين. أنتوا في حد هنا عند 14 سنة؟ 15 سنة؟ 15 طب خد نقوله كمان المهم فرح ابتدى إسماعيل بعد ما أنا كنت أنا الابن الوحيد لإبراهيم اللي أنا متدلل بقى. لأي حاجة يقولوا أنت ابن إبراهيم؟ أنا ابن السيد ابن السيد أنا بس ابن إبراهيم بس ابتدى فيه ولد وقت. والولد ده ابن السيده لكن انا ابن الجاريه فابتدا اسماعيل يعني إيه شعبيته تقل شويه وابتدا يتضايق فابتدا الضيقه بتاعته دي تترد على اسحاق فبدا يضايق في اسحاق يستخف بيه وسط قاعده يضايقه في كذا يضايقه كذا فصار ضايق خالص وقالت لابراهيم الجاريه وابن هدول يمشوا ما يقعدوش هنا لها ازاي مش دي اللي انت قلت لي تتجوزها وتخلف منها وانا عملت كده وضاعبت اسماعيل اهو طب اوديهم فين؟ قالت له ماليش ابن الجاريه ما يقعدش مع ابني انا ابني ابن السيده وابن السيد ما يعني ده ابن الناس الكبار ايه اللي قاعد مع ابن الجاريه ده يمين شمال قالت له لا ما يقعدش راح الملاك ظهر لابراهيم وقال له اسمع كلام صار اسمع كلام صار ما تقعدش الجنه ودناها فابراهيم محتار خالص وراح جاب قربت مية وجاب اكل والده هاجر قال لها هي اللي على الله بقى كده خلاص لان احنا كنا جايبين لك مهمة اللي هي حد ما يجي الولد وربنا بعت لي انا ورا خلاص انا كده مش عايزك طبعا كانت موقف مش لذيذ بالنسبة لها خدت ابنها ومشيت فلت ماشيه في الصحراء ماشيه ماشيه المايه اللي معاها خلصت والاكل خلص خلاص ابنها حوالي حوالي كده قول 16 17 18 سنة في الحدود دي كده وخلاص ماشي معاها تعب جدا من كتر العطش لا في اكل ولا ميه وخلاص بقى في الارض بيطلع في الروح راحت سبته قعدت بعيد قالت لك عشان ما يشوفوش ما بيموت دي ام برده ايا كانت ابني بقى معايا وبيموت مني وما فيش ميه ولا اكل ولا شرب سبته قعدت بعيد فابتدا هو خلاص بيصرخ بيموت راح الملك ظهر لها وقال لها ما تخافيش ابنك حي وهي يحيى وهيبقى قد الجمهور كتير زي الوعد اللي انت خدتيه في الاول وبيقول ربنا فتح عنها ففعلا شافت ما فضلتش كده راح فتح ربنا عنها وشافت بير ميه موجود معايا يا جماعه شافت بير ميه موجود فعلا راحت ملت الميه وسقت مين؟ هابرام سقت اسماعيل وقام وصحي تاني وبأزال زي الفل وراح مشي راح مصر وتجوز هناك وتجوزته وجاب الجمهور الكثير خالص وأصبح العالم عبارة عن جزئين يا أولاد إسحاق يا أولاد إسماعيل مش هم دول نسل إبراهيم كويس أولاد إبراهيم هم دول نسل إبراهيم إسحاق وإسماعيل إسحاق هو ده النسل اللي جاي منه المسيح وإسماعيل برضو خد الوعد اللي ربنا دهوله ها جماعة الوعد اللي ربنا اداه لأمه حصل برضو انه بقى اب كثير كتير الامم اللي هم ولاد الامم ولاد مين والمؤمنين ولاد مين شعب الله ولاد مين ولاد <تصفيق> اسماعيل تمام والامم ولاد اسماعيل ولاد اسماعي. تمام يبقى هاجر تعتبر ام الامم برافو ومسره أم, ام المؤمنين مش أم المؤمنين الثانيه اه خلاص عرفنا مين هي هاجر كنت عايز تقول حاجة أنت؟ اه كنت اقول الاول اللي انا كان مصر خلياد تكمل في موضوع هذا اه عشان مش لما هترجع تاني وعشان تجيب اسماعيل عشان هو ده هيبقى مقبول جمهور كتير ما هو ده دلوقتي الجمهور الثاني ده اللي هم مش تبعنا ايا كان ديانتهم أو نوعهم ايه ما هم دول ولاد اسماعيل لكن كل اللي جايين من الناس اسحاق هم دول اللي هو فيها احنا او هم اللي كان جاي منهم نسل اليهود لان تعرف اليهود أما كان بالنسبه لهم هم شعب الله وبقيه العالم قممه تمام يا سر من شعب بني اسرائيل لا اما ربنا خد ابراهيم ما خدوش ما كانش ساعتها أرض ارض اسرائيل دي ده اسم اسرائيل دي من يعقوب بدايه شعب اسرائيل من يعقوب نعرفين إبراهيم ابراهيم خلف اسحاق واسحاق خلف يعقوب يعقوب ده اللي ربنا سماه قال له لا يدعى اسمك فيما بعد اسحاق سوري يعقوب هذا اسمك اسرائيل فبدايه شعب بني اسرائيل منين من يعقوب فساعتها ما كانش لسه فيه اسرائيل ده موجود وصلت كل سامط ضاغط اتفضل البطفور كان قبل <تصفيق> القصه اللي كنا بنقولها كل شويه ان ابراهيم جه وربنا لا ده هنرجع ورا خالص نرجع ورا خالص. آدم, ادم خلف مين ادم خلف حاول ازاي <تصفيق> <تصفيق> آدم وحاول. ها خلفوا قيم ووهبي وشيس ومين ومين اللي تذكر حد, حد شيس بس ده موت ده جيشيس الشعب كان بيعبد ربنا الشعب واحدة واحدة واحدة ابتدى الخرف عن ربنا خالص ربنا لقى الأرض كلها مفيش حد فيها عدل إلا نوح إلا نوح وولاده الثلاثة كويس راحوا عملوا الفلك وجد طوفان أباد الأرض وجد طوفان. رجع من الطوفان الثمان أشخاص اللي هو نوح ومراته. برافو سام حمو يافس ومرتادته. وابتدى الأرض تكتر تاني. ابتدى الفساد يخش تاني. ابتدى ربنا يبص تاني مين الكويس فلا إبراهيم فخد ضعيف. أشيء يبى ده كان قبل إبراهيم. الطوفان على ايام نوح الاختصار ماشي ما عشان اقول على ايام نوح طب كان نوح بعد ابراهيم ولا قبل ابراهيم كان قبل ابراهيم طبيعي شكرا